أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره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 وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرياح فَتُثِيرُ سَحَابًا فيبسطه فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ فَيَضْرِبُهُ فِي السماء كَيْفَ يشاء ويجعله